بلغو شوء سلامي بلغو طمنو طم إن سألكم عني أبو طمنو بلغو بلغو شوء سلامي بلغو طمنو طم إن سألكم عني أبو طمنو ما تقولوش إني بكي. في غياب واشتكي ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكي ما تقولوش عني كده لا تسالوا بلغوا بلغوا بلغوا شئ بلغوا طمنوا ان سالكم عنه بو بلغوا بل بل إن سألكم ما تقولوش اني بكت في غياب واشتكت ما تقولوش اني بكت في غياب واشتكت ما تقولوش عني كده لتزعلوا بلغوا بلغوا إني أنا لسا بحبه واسألوا إمتى حيس عيدني بلغوا إني أنا لسا بحبه واسألوا إمتى حيس عيدني بأرجو وإن لقيت حبي لسا جوا قلبه ما تقولوش إني بكي and I'm tired. I'm hungry. There's a shame and I'm I'm فكرو باللي مضى بينو وبيني واسالوه فاكر هواء ولا نسيني باللي مضى فاكر فكروا باللي مضى You can't see, and you can't see, and you في see, and you can't see, مهما كان عني بعيد ولا هاجرني قلبي بيقولي لي عني مهما كان عني بعيد ولا هاجرني قلبي مهما كان عني بعيد ولا هاجرني عني أنا عندي أمل إنه فكرني ما تقولوش إني بكت في غيابه واشتكيت ما تقولوش إني بكت في غيابه واشتكيت ما تقولوش عني كده لتسعلوا بلغوا بلغوا بلغوا شو يوصلامي بلغوا طمنو طم انسالكم عني ابو طمنو بلغوا بلغوا شو اني بكي في غياب واشتكيت ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكيت ما تقولوش عني كده لا